ربي انزل لنا اي حد في <تصفيق> احسانه حسب قران الولاي فتبع قران ربي انزل لنا اي حد في احسانه حسب قران الولاي فتبع قران كل حروف اسمه الفاتحه والناس اسمه كل حروف اسمه بالفرحه والناس ويقالوا من قبل في عالم اذار الراحنا الطيبة الى مشتاق فدنا ثم تدلا بالولادة من قلب عشاق من قبل في عالم اذار الراحنا الطيبة الى مشتاق فدنا ثم تدلا بالولادة من قلب عشاق ات نسمه بالفرحه والبسمه طابت النسمه بالفرحه والبسمه من البدايه والنهايه روح بي والهانه بالبدايه والنهايه روح بي والهانه ينزل أتي بسم الله بالفرح والباسه حت الحروف اسمها بالفرح والباسه والقلب يرفع على يثفر سب علوان حسن قراني الولاد انت دعقران باع بسم الله حيتها والحسن معناه با القلب جد ياسين امك وثار فلذلك اسمك كان نرتل با بسم الله حيته والحس معناه باطل بسمله جد ياسين مكان ثاني فلذلك اسمك كان نرتل مثل ما بالفرحة والباسمة نتشرف برسمة بالفرحة والباسمة نحكي مو قصة واي باربي وصال نحكي مو قصة واي باربي وصال ربي أنزل النقاية هذا فيه اسمها بالفرحة والباسمة قتل حروف اسمها بالفرحة والباسمة بالقالب وقف على راية أفرف بعنوانه بحسن قرآن الولاي فتابع قرآنه من قبل في عالم الدار الراحة الطيبة إلى مشتاق فدنا ثم تدلى بالولادة من قلب عشاق من قبل في عالم الثان روحنا الطيبة إلى مشتاق فدنا ثم تدلّى من قلب عشاق طابت النسمة بالفرحة والباسمة طابت النسمة بالفرحة والباسمة البداية والنهاية روح بي والهان البداية والنهاية روح بي والهان أنبي أنزل النعاية هذا فيض حسان حسن قرآن انا من ولايه بتابعك انا مثل حروف اسمها بالفرحه وبالبسمه مثل حروف اسمها بالفرحه وبالبسمه والقلب وفعلات اضرب العنوان حسن قره من ولايه